قَلِّبُ اللهُ الليلَ وََّهَاقَّبُ اللهُ الليلََ وَه إَِّ فِي ذَلِكَ لعبِ رَةً لئُول الأبصَار إِ فيِي ذَلكَ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ريلين ومنهم من يمشي على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 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَقَمْنَا صَلاَةً وَاتَّقْنَا بعد ذلك ويقولون آمنا بالله ورسوله وها هم ثم ماذا تقول لفاقكم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ لَنَهُ إِذَا فَرِيقٌ يأتوا إليهم الذعينين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أفي قلوبهم فَكُنْ لِإِنْ يَحْيَ قَوْمٌ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أولئك هم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين وأولئك هم, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَادِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَوْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَنَانِهِمْ لَئِنْ أَمَوْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا قُلْ لَا تَقْسِمُوا وَاعْتَمُوا إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ